ب و ك ت و 15. خمسة عشر. خمسة عشر. ผ ل م ا ئ ل َ أ ه ا ن الثمار والمواد الغذائية. الثمار والمواد الغذائية. د ي ش ا ن م ي س ت َ ب ر ي معي حبة فراولة. معي ح ب فراولة. د ي شان ميكيو ولا تانمو. معي حبة كيوي وشماما. معي حبة كيوي و ش م ا م د ي شان مي ص و م ولا غ ر ي ب ف ر و ت معي برتقالة وحبة غريف ف ر و ت معي برتقالة وحبة غريب فروت. د ي ش ا ن مي آبلة وماموون. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. د ي ش ا ن مي ك ل و ي ي و س ب ا ر و ت معي موزة وحبة أناناس. معي موزة. وحبة أناناس. دي شان ق ت م س لعمل ط ماي أنا سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. دي شان قام ل ت ا و ل كعكة بانج بانج. أنا أكل قطعة توس. ت أنا أكل قطعة توس. ت ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนยฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและยำฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและยำ ومربّى. د ي ش ا ن ك م ل َّ ن َ ا ن س ا ن و ي ش أنا أكل ساندويش. أنا, تان أنا أكل ساندويش. د ي ش ا ن ك م ل ن ا ن س ا ن و ي ش ط ا ن ن ي ْ ي م أنا أكل ساندويش بالمارجرين. أنا أكل ساندويش بالمارجرين. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส ja ่มะเขือเทศฉันกินแซนด์วิชในมาร์เกอรินและมะเขือเทศเราต้องการขน ر ي ن والطماطم เราต้องการขนมปังและข้าวเราต้องการขนมปั เราต้อง نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. ر بيتزا و ล سباجيتي. نحتاج إلى بيتزا و م ا ك ر و ن ا سباجيتي. نحتاج إلى بيتزا و م ا ك ر و ن ا سباجيتي. ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ ن ح ج ر و و ل س و نحتاج ل ى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนในซูเปอร์มาร์เก็ตในซูเปอร์มาร์เกตคารุณาไปที่ www. b o o k 2 de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด